جيتك اسالك سيدي ف ا ط م ة مكفونه ا في وين اه بالراب القبر موضعه خله تزور الملايين لا ع ا ما تبعك سيدي في البقيعه مغير いい <Please. S 2>